أين بر الوالدين؟ في الآية في القرآن في سورة الإسراء جعل الله عز وجل بر الوالدين بعد توحيده وهل هناك أعظم من التوحيد؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَضَى رَبُّكَ بَعْدَ تَوْحِيدِهِ أن نحسل إلى والدينا لولا أمك لولا أبوك ما وجدت على هذه الدنيا الله هو الخالق وسبب وجودك في هذه الدنيا هما الوالدان ولهذا قال الله عز وجل أن اشكر لي. لي أن اشكر لي, لي ولوالديك أي بعد شكرك لله عز وجل احرص على والديك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ماتت أمه وهو صغير ومات أبوه قبل أن يولد ما رأى أباه أما أمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم ما أدركت البعثة استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن الله له فكان يزور قبر أمه بالأبواء وكان يجلس عندها ويبكي ولم يأذن الله له أن يستغفر لها جاءت يوم من الأيام امرأة وهو يوزع الغنائم بالجعرانة يوزع بعض الغنائم والناس حوله فإذا بامرأة عجوز تأتي من بعيد فلما جاءت فرش النبي لها رداءه وجلست على رداء النبي تخيل والصحابة ينظرون من هذه العجوز التي يفرش النبي لها رداءه ثم قرب إليها قدحا من لبا لتشرب فلما سئل من هذه يا رسول الله فإذا هي مرضعته أمه بالرضاع تخيلوا تخيلوا لو كانت أمه الحقيقية كيف كان سيبرها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك يوصي الصحابة برجل ما أدركه رجل آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي آمن من منطقة تسمى قرن لكنه ما هاجر إلى رسول الله يعني ما رأى النبي لم يكن له شرف الصحبة لكن النبي يوصي أصحابه أنهم إذا رأوا هذا الرجل أن يسألوه أن يستغفر الله لهم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي أصحابي إذا رأيتم رجلا اسمه أويس بن عامر من قرن فاطلبوا أن يستغفر الله لكم فإنه مستجاب الدعوة تدرون ليش؟ لأنه كان بارا بأمه فصار مستجاب الدعوة النبي يوصي أصحابه به أي فضل هذا؟ الله يستجيب دعاه لما؟ لأنه كان بارا بأمه ما هاجر إلى رسول الله لأن أمه مريضة جلس عندها حتى توفيت ففاته شرف الصحبة لكن له فضل وأي فضل لأنه كان باراً بأمه